وعجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لا شيء عجاب وانطلق الملؤ منهم انمشوا اصبروا على آلهتكم